وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا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 مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُمْ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُمْ فَمَا لَكُمْ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا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 وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي نَجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان ينسكها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيم